ونحن نريد أمتنا لا نريدها خرافا ولا حميرا وإنما نريدها أسودا بأمر الله تعالى ومع كلمة الشيخ سعود أبو محفوظ ليحدثنا عن الأقصى عن القدس عن المآسي التي يئن بها أقصانا والتي يعيشها هذا المسجد المبارك الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فليتفضل مشكورا السلام عليكم. من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بورك من حضروا وبورك من حضروا في دوحة الخير نصيرة الأقصى جزاكم الله خيرا آبي الليلة أيتها الأخوات أيها الإخوة ليلة النكبة مضى مثل هذه الليلة 22 و 535 ليلة على قيام الكيان الغاصب في فلسطين في الساعة الرابعة من اليوم الرابع عشر من سن 48 وأربعين قرر بن غوريون إقامة الكيان الصهيوني وخطب في الساعة الرابعة. من مساء اليوم الرابع عشر معلنا قيام هذا القيام اللقيط مدعوما ومعذزا ولأول مرة بقرار من الأمم المتحدة وإن كان مسروطا لصالح اللاجئين ستون عاما أو أكثر واللاجئون في الستان منذ سنة 1838 يوم ان تجر ابراهيم باشا ابن محمد علي الكبير على الاغصى وقتل ثلاثة الاف رجل من اهل القدس من اصل ستة الاف والغى الاقطاع العسكري وسمح لليهود بالاستفادة من حماية القنصليات. والاستفادة من خدمات الارساليات والتمكن من اول خطعة ارض واستمرت المؤامرة حتى هذا اليوم ولم تتوقف والمطلوب هدم الاقصى لقامة الهيكل يا اهل الدوحة كم كنت اتمنى لو ان اهل سلوان يرون هذا الجمع الكريم بين يدي اشياخنا وعلمائنا وكبارنا وخيارنا يا اهل سلوان وانتم اكثر من اربعين الف من اكثر من اطلعشر عشيرة الان يطرد خياركم من بستان سلوان ان انتهاب بستان سلوان يعني استلاب اليهود لمفاتيح الانفاق التي تتلوى تحت المسجد الاغصى والله أن الأقصى الآن يقوم على مدينة أنفاق وهناك مدينة إلكترونية وخمسة وعشرين تنظيم متطرف يتقدمها أمناء الهيكل برئاسة الشخي جورشون سلومون تعمل على هدم الأقصى وإقامة الهيكل لا قيمة لإسرائيل بدون أورشاليم ولا معنى لأورشاليم بدون الهيكل فغاية الغايات هي اقامه الهيكل ونحن نقول ونحتف في مسامع الامه انه لا قيمه لفلسطين اذا اغتيل المسجد الاقصى